ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم عرضون ذلك بأن لهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما مع جودات وغراء نُن فكيف اذا جمعنا يوم لا ريب فيه ووشي اجل كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون قل ان الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الحصيج انك على كل شيء قدير تورد الليل في النهار وتورد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت الى الحي وَتُرْزُقُ مِمَّنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَسْتَخِفُّ الْمُؤْمِنُونَ بِالْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا وقوم منهم تقام ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في حضوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير